قبل 15 عاماً اختفى البلد الذي كنا نعرفه باسم الاتحاد السوفيتي في غياه بالتاريخ إنه اتحاد الجمهوريين شعيين السوفيتي كان هذا البلد عبارة عن قوة عظمى ففي نزاعه مع الولايات المتحدة انقسم العالم إلى عالمين انهياره كان مفاجئة لم يكن أحد يتوقع حصولها بتلك السرعة كان الذي سحب الفتيل الذي أدى إلى تدمير الاتحاد السوفيتي موجودا في فيلا مطلة على البحر الأسود الرئيس السوفيتي ميخايل جورباتشوف كان في إجازة هنا في آب أغسطس من عام 1991 قام حزب متشدد من الكريملين بحجزه في هذه الفيلا في محاولة يائسة من للحفاظ على النظام السوفيتي مع مصير الرئيس المجهول هز هذا الخبر العالم كله بعد مضي سنتين تم توجيه تهمة الخيانة إلى المتشددين الذين قاموا بالانقلاب تم توجيه التهم إلى 12 رجلاً من أصحاب النفوذ في الحزب الشيو...